لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما احسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لعلهم يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا وَهُمْ عن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإم فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفرون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 يركُم بِالوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 وذنّوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا لا إلا أنت سبحانك إله إلا أنت سبحانك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 وتقطع أمره بينهم كل إلينا راجعون.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 يوم يوما نطوي السماء كطيس جلل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء